نتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله الوتر اسم الله تبارك وتعالى الوتر لم يرد في القرآن الكريم وإنما ورد في السنة المطهرة فورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تسعة وتسعون اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوطر وهنا هتبقى إشارة مهمة يعني الحديث الباب حديث الأسماء والصفات خص من سائر الأسماء اسمه الوطر بالإشارة ولم يذكر اسما آخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تسعة وتسعون من حفظها في اللفظ الآخر من أحصاها دخل الجنة ثم خصص من سائر هذه الأسماء اسمه الوتر خاصة فقال وإن الله وتر يحب الوتر الوتر في اللغة الفرد أو ما لم يتشفع من العدد العداد بتتقسم إلى أعداد فردية وأعداد زوجية كما هو معروف شفع ووتر فالوتر لغة الفرد أو ما لم يتشفع من العدد وقالوا في هذا المعنى أن الله عز وجل لما قال وأقسم بالشفع والوتر والفجر وليال عاش والشفع والوتر قالوا في تفسير ذلك أن الوتر هنا الله جل وعلا وهو يقسم بنفسه سبحانه وتعالى لأنه واحد لا شريك له وأحد لا مثيل له أما الشفع فجميع الخلق لأنه ما من مخلوق إلا وهو في احتياج لمن يكون شفعا له هذا المعنى أشار إليه الرحمن تبارك وتعالى فقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ومن كل شيء خلقنا زوجين يبقى كل شيء ربنا بيقول كل شيء على ظهر هذه الدنيا وفي هذا الكون خلقه سبحانه وتعالى له زوج كل شيء في عالمنا نحن يبقى ذكر وأنثى وهكذا الخلايا كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين الأهم الإشارة هنا لعلكم تذكرون نتفكر فيه نتذكر إيه فألف فروا إلى الله نتذكر الفرار إلى الله ليه الآن علشان أنت حتتعرف على صفتك الأساسية وهي صفة الفقر أن أنت محتاج محتاج أنت كذكر محتاج إلى أنفة وإلا لا تسكن ويبقى عندك مشاكل والطرابات محتاج رفيق لو أعدت لوحدك محتاج مؤنس محتاج من يقوم لك بأمورك ما تقدرش تقوم بكل صغيرة وكبيرة في الحياة أكيد هتحتاج إلى عامل يساعدك حتحتاج إلى الفلاح اللي بيزرع بي الزرع علشان تأكل كل واحد منها سيحتاج فقير إلى غيره فقال ساعتها هتتذكروا إيه هتتذكروا الفرار إلى الله لأن الله ما اتخذ صاحبة ولا ولد لأن الله هو الولد هو الأحد الواحد سبحانه وتعالى فأول معنى هنا مشار إليه في قوله تبارك وتعالى والشفع والوت على هذا التقدير عند بعض أهل العلم أن الشفع هنا هو المخلوقات وأن الوتر هنا هو الرب تبارك وتعالى نستفيد منه هذا المعنى الأساس ابن القيم بيذكر في أول كتاب طريق الهجرتين بيقول إن الناس قعدت تختلف كيف يعرف الله اللي قال يعرف ربنا بالنظر يعني يعرف ربنا بالنظر في مخلوقاته وفي آثاره في الكون واللي قال يعرف ربنا بالعقل فلو أنت أعدت تحسبها هتوصل بالعقل الصريح إلى وجود الرب قال ولا يعرف الرب بشيء أفضل من الفقر إن أنت محتاج له فلا يعرف بشيء أفضل من الفقر إليه سبحانه وتعالى فكل الخلق في احتياج أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى بعض المفسرين قالوا الوتر آدم والشفع شفع بزوجته فأصبحوا اثنين على معنى برضه حيفدنا في نفس الإشارة إنه لم يكتفى بخلق آدم وإنما كانت حواء له حتى يسكن في هذه الأرض قلنا هذا الإسم معناه في حق الله تبارك وتعالى أنه الفرض الذي لا شريك له ولا نظير عشان كده اختير من جملة الأسماء للدلال على هذا المعنى الأساس وهو معنى التوحيد هو الأحد الصمد هو الذي لا شريك له هو الوت بس هتفرق إيه عن الأحد هيفرق إيه عن الواحد هي المعاني كلها بتصب في دائرة واحدة دائرة التوحيد مفتاح اسمه الوتر التميز لما نيجي نقول كلمة وتر ملوش مثيل ومتفرد سبحانه وتعالى متميز وحيبقى مضمون حظ العبد من هذا الاسم وإنه يتميز ما ينفعش تبقى مؤمن وما تبقاش متميز ما ينفعش إن انت تؤمن بأن الله هو الود وما تبقاش في المكان اللي ربنا اختصك بيه ما تبقاش انت رقم واحد ما ينفعش تبقى من جملة الأعداد لازم تبقى انت الرقم الصعب أنت الرقم المتفرد هو ده اللي بيؤمن باسم الله الودر قال الخطاب الودر هو الفرض الذي لا شريك له ولا نظير وقال الحليمي ومعناه أنه إذا لم يكن قديم سواه فلا إله غيره ولا رب سواه ولم ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم إليه هو متميز ليس كمثله شيء فما ينفعش تلحق بملك ما ينفعش تلحق به نبي مرسل ما ينفع لأن بتعلقه بالزاي وهو متميز ليس له مثيل سبحانه وتعالى فمن فلا ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم إليه فيعد معه عشان كده لما صعد الرجل على المنبر وقال من أطاع الله ورسوله فقد فاز ومن يعصهما فقد خسر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندة أنا وربنا نبقى في ضمير واحد ما ينفعش فحتى في اللفظ قال له ما ينفعش لأنه إيه؟ لأنه فرض صمت سبحانه وتعالى هو الوتر فلا يصح بحال أن يضم إليه شيء من مخلوقاته فيعد معه فهو الوتر الذي لا شريك له ولا نظيره ومعناه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام له ما هو لا ينقصر فاهمين المعنى؟ طيب احنا قلنا انه العبد اللي هيؤمن باسم الله الوتر المفروض تظهر آثار هذا الاسم في حياته ازاي؟ اول حاجة حيبقى عنده وحدة هدف سكة واحد حيبقى متميز أحد الباحثين الفضلاء دكتور محمد موسى الشريف له كتاب ماتع اسمه أثر المرء في دنيا وفكرة الكتاب هي فكرة التميز بيقول ما ينفعش تبقى شيء في المعادلة أنت لازم تبقى ركن ركين فيها ما ينفعش لو أنت مسلم أن أنت تبقى كسقط المتاع فبيقول أنا عدت تدبر أحوال الصالحين والعلماء الأفذاذ لو رجعت الكتب العلماء سير العلماء مثلا في كتب الفقه مشهور تراجم العلماء تجد كتب تسمى كتب الطبقات تلاقي طبقات الأحناف طبقات الحنابلة طبقات الشافعية لو مسكت الكتب دي تلاقي أسماء كانت تقيلة أو وليها وزنها ولا أحد يعرفها وأسماء تلاقيها على كل لسان في الفقه الشافعي مين يعرف البلقيني لكن مين يعرف الإمام النووي تلاقي الناس كلها عرف الإمام النووي رياض الصالحين والأربعين النوويه في كل بيت في كل مسجد صح كده اسم الإمام النووي تلاقيه على كل لسان الإمام النووي مات وعنده أيامة 43 سنة أيامة 46 سنة ومات وهو وضع يده على خده فكان لا ينام متوسدا لما تلاقيه الإمام بينام إزاي يصلي الفجر شوي ويعود كده وهو قاعد ما بيفرضش ظهره هو كده فذ كتبه وآثاره شيء آخر بس في ناس ثابت آثار برضه وكتب بس لم يكتب لها ذلك قال أنا عدت تدبر لماذا تميز النووي ولماذا تميز الغزالي ولماذا تميز هؤلاء ليه الأئمة الأربعة من القرن الثاني إلى قرننا الخامس عشر ده لغاية النهاردة كلنا عيال على فقههم وعلى علمهم كان فيهم ايه؟ تميزوا ليه؟ لماه كان فيه غير الأئمة الأربعة أسماء تقيلة أوي برضو وفقهاء كبار وعظام ايه المسألة المرتبطة ما بين المتميزين فخرج بعدة نقاط وهي دي المعاني اللي احنا عايزين نحفرها النهاردة في وجداننا علشان خاطر تتغير حاجات كتير هتلاقي حياتك بقى ليها شكل آخر لو فهمت المعنى ده الأول معنى الحال مع الله عز وجل وده احنا ما نتدخلش فيه بس بيبقى ركن أساس في المعادلة مش هينفع بأي حال من الأحوال يكون متميز وما يكونش ليه حال مع ربنا فأكثرهم إخباتا وأكثرهم انكسارا وأكثرهم ذلاً وأكثرهم تواضع وأكثرهم إنابة وأكثرهم توكل وأكثرهم تحبب اللي ليه حال مع ربنا ينفعش برضه تبقى ماشي كده وعايش وملكش خلوه بتخلو فيها بربنا وبتكون فيها الحال ده الفطفضة اللي بتبقى بينك ربنا سبحانه وتعالى المناجاة اللي تبقى بينك وبينه ليه حال بتحس بقربه قلبك ربنا فتح فيه عين البصيرة الحال ده طبعا يتكون بالمعرفة واللي احنا قاعدين بنعمله ده عشان نوصل لشيء منه ان احنا نتعرف على ربنا اكثر فيا يورث ده الحال مع ربنا سبحانه وتعالى بكثرة التعبد بما يحب من ذكر ودعاء وقرآن وأبواب الخيرات لا تترك شيء تسارع في ذلك تكون الحال مع ربك سبحانه وتعالى ودايما لما حد بيجي يسألني الفتن والشغل وانت عارف الدنيا والأولاد كلنا في الطحونة دي ويبقى الجواب دايما ازاي أخرج من الفتن أقول له كون حال في وقت خلوه انتهز فرصة أنك هتروح تعمل عمرة فتعود لك عشر ايام تجدد ايمانياتك وابعد بقى عن كل حاجة عشان تعرف تكون الحال ده هتعرف تعمله بربع ساعة ربع ساعة مش عايز اكتر من كده بس في خلوه وانت بتناجي ربك وبتدعيه والموضوع ما بقاش روتين بقول الاسكار اوما صلي الخمس صلوات صلي النوافل اعمل كذا روتين لا لا حال القلب بيحيا في هذه الأوقات فلما هتكون ده حيبقى بدأت تتقرب فهتبتدي الحياة يبقى عليها سلوفان جديد سلوفان تاني خالص ما هو بقى في حال بقى في حاجة دخلت الألب فالدنيا بردت تخرج شوية فبقيته وأنت بتعمل بردت تفتكر ربنا في شيء فبردته أنت عايز تشتغل تنوينية صح إنما لأن إحنا منغميسين في الدنيا ومش شايفين غيرها وما بنعطش إلا معه للدنيا حتى لما بنرجع بيوتنا بدي أبارضه في الدنيا فعشان كده مش عارفين نكون الحال ده مع ربنا فما بنتميز عند ربنا أول شيء كون حال معاه كون حال بدعوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب كون حال بدوام الذكر المحب لا يمل من ذكر حبيبه كون حال زي ما كان السلف يتفعله مع كلام ربنا كلام ربي كلام ربي حبيب قلبي الكلام ده بيتغرس في قلبي بشكل تاني حسين المعنى ده اللي صاحب حال مع ربنا سبحانه وتعالى وده لابد أن تجده منفردا بشيء فهي ربنا يكتب له القبول تعرفوا هي فكرة الأربعين النووية إنه أثر حديث والحديث اصلا فيه مقال أنه اللي يجمع يعني أربعين حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم له كذا وكذا فالعلماء قالوا نستألس بالحديث وكل واحد بدأ يجمع أربعين حديث عملوا أربعينات قد كده ولا واحدة من دول كتب لها البقاء ولا تسمع عن أي حاجة منها والأربعين النووية من وفاة الإمام النووي في القرن السادس لغاية دلوقتي تسعمية سنة المسلمين بيتذكروها ويحفظوها ويحفظوها أولادهم هو ده الحال وانت كده تلاقي واحد له كلامه يدخل قلبك وتلاقي واحد يختصر الكلام تيجي ترى نفس الكلام الأولاني لاثر أثر تاني خالص على إن خلاص بقى يعني الناس اختصرته وطلعت منه الفوائد واللي عمل واللي سواه فخلاص بقى ناخد الكلام الجديد تلاقي برضو ترجع لكلام الإمام الأول اللي كاتب الكتاب طعم تاني وإحساس تاني والكلام بيخش حاجة تانية هو كرة ما هو إحنا ما بنبتكرش واحنا يعني أي داعية ولا أي طالب علم ولا أي عالم حيجيب ما هي نفس الآيات وهي نفس الأحاديث هنجيب منين يعني بس هي بتبقى مسألة تانية واحد تسمع الكلام يقر في قلبك واحد مهما لك من علم الأولين والآخرين ولك إنه عمل حاجة هو ده الحال أصحاب الأحوال مع ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكتب لهم الله عز وجل البقاء والثناء والتميز بأحوالهم فأول صفة قال يكون لهم حال مع ربنا سبحانه وتعالى الأمر الثاني مبدعين مش زي كل الناس عنده فكرة تانية بيبقى عنده في شغله تجد فيه فعلا في عمله تميز مبتكر مش ماشي وخلاص لأنه في ناس كتير العملية استنباء عادي يعني امسك الكتاب ده لخصه طلع لي كل الكلام اللي هو كذا وكذا وكذا اعمل جمع وترتيب انقش خلص دلوقتي العملية ما فيش أسهل من كده يعني أصلز ولكن في واحد بحاجة تانية الكلام لما بياخده بيتعامل معه بشكل آخر فيطلع منه حاجة فمبتكر صاحب فكرة مختلف عن غيره فدايما لما تسمع كلامه أو لما تقرأ تقرأ مصنفاته أو كتبه تلاقي ليه شأن مختلف وهكذا في سائر الأمور. ما هو في كذا مهندس لكن في مهندس مختلف وكذا طبيب لكن في طبيب مختلف متميز بأفكار بإبداع بحرص بيبقى عنده مهارات مختلفة فثانية حاجة مبدع ثالث حاجة صاحب رسالة المتميز يختلف عن غيره انت لما تقعد مع واحد عايش لقضية تلاقيه بيتكلم بشكل مختلف عايش بجد عايش للمعنى ده هو عايش إن دين ربنا يبقى دايماً هو الأعلى كلمة الله هي العليا فتلاقيه مش زيك هو مش على بعضه هو طول الوقت قاعد في حاجة من كده مختلف عن سائر الناس عايش لمعنى ما بيعرفش ينام ما هو كان قد إيه قادة بس ما كانش في زي صلاح الدين ما هو صلاح الدين اللي الناس كلها عادي الأقصى دلوقتي في إيد الصليبين وبنحاول بنحاول ونعمل لكن هو ما يعرفش يتح لما يلاقي الناس تضحك ما يتحك هو مختلف عايش للرسالة مختلفة عن سائر الناس وتلاقي كده كل واحد عنده هدف عايش له أنا عايز بقى بصمتي في الدنيا ولا تصالح فتلاقيه معتني بتربيته مش زي كل الناس ده قاعد يقرأ ويسمع ويستشير ويروح ويعمل ومتدقق في كل حاجة عايز يطلع ابن صالح يدعو له فمتميز عن البقيه في تربية أولاده هو شايف إن بابه إن ربنا اداله مواهب معينة مختلفة عن سائر الناس فتلاقيه بيستخدم مهاراته دي فعلا بيفعلها لله احنا لما كنا ندرس في الجامعة مثلا أي علم من علوم تلاقي اللي عنده إخلاص أنا كنت بدرس علم اللغة ده علشان خاطر أفهم القرآن فتلاقي ياخد القاعدة بتاعت النحو ولا بتاعت البلاغة ولا بتاعت كذا وطول الوقت قاعد بيشوف تطبيقاتها إيه في القرآن أصلاً ما كنتش بأخذ مادة وبامشي فمختلف عنده رسالة عايش لها فمتميز هو ده الوتر هو ده الفرد هو ده اللي ما تلاقيش ليه أمثلة كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لو احنا قلنا الناس دي كلها أسمناهم كأنهم مثل الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة في كتير إبل بس مش أي جمل ينفع تركبه يبقى راحلة ينفع تحط عليه زادك ينفع يشيلك ويشيل أولادك مش أي جمل هو ده كتير والواحد يخبر الكلام ده في التعامل المباشر مع الشباب ومع الناس كتير يبقى يقول لك ماشي وا, وا وا وا ويبقى عايز عنده استعدادات لكن ساعات الجد ما تلاقيش هي أمكانياته ما تجيبش لا تكاد تجد فيها راحلة فتالت حاجة يبقى صاحب ايه صاحب رسالة صاحب هدف صاحب أضية. تلاقيه ده يجي يدخل ينام مش عارف ينام النهاردة عملنا حاجة بنينا شيء اتقدمنا خطوة ولا احنا محل سر ما يعرفش ينام طب اقوم اعمل اي حاجة طب اسوي اي شيء مش هينفع كده بخيل بزمانه عايش لقضية حقيقية في حياته مش بقى قد اهمتهم انفسهم عايش لنفس. وهم و وأكتر حاجة شغلاش شهواته وأكتر حاجة من الرقاء هي رغباته نفسي كذا ومش عارف أجيبها إزاي وأهم حاجة القرش فوق القرش وأعمل كذا وسوي كذا هو ده أهم شيء في حياته فعايش لرسالة دانية للأسف إنما أصحاب الهمم العالية دول بيعيشوا المعاني تانية خالص وقضايا تانية خالص فعشان كده بيكتب له التميز ده الصفة الرابعة بتبقى ليهم صفات نفسية مختلفة عن سائر الناس أصلي صاحب الرسالة ده ما ينفعش عشان يبقى متميز تلاقيه بقى غلاوي وتلاقيه حسود وتلاقيه حقود وتلاقيه مش عارف إيه وشغل نفسه بقى بفلان اللي جه وفلان راح والمشاكل اللي مش عارف إيه إنما صاحب الهمة العالية وصاحب القضية الكبيرة دي وصاحب التميز ده ما هيبصش على السفاسف دي إيه ده إيه اللي الناس شغلة بالهم ده؟ فيبقى متميز. النهارده واحد اول جمعته او هو في شغله هو متميز فعلا خلاص هو بيحس بالغريزه دي لان كل الناس فيها غريزه التميز بس للأسف كل واحد مننا بيوجهها على حسب على حسب قضيه ورسالته فاللي بتبقى رسالته في اطار معين هو بيحب يتميز على الناس وتحب بقى زي انت عارفين كده النساء لما تبقى الواحده تروح مسيغه نفسها وتطلع مش عارف ايه وتبقى عايزه بقى في الأفراح وفي البتاع عايزه تظهر ان هي يعني لايه وتشخخش يعني ايديها وبتاع ان انا متميزة يعني انا اللي معايا الفلوس والناس اللي معاياه ويركب العربيه الفلانية اللي هو عارف ان مش اي حد بيركبها عشان خطر الناس تقول هو عايز تميز الناس لكن في واحد ثاني بيفكر في التميز عند رب الناس بشكل آخر سبحان الله لسه واحد من الشباب برح سائلنا فبيقول لي كيف أكون متميزا عند الله قسطلوا بص فيما أعرف أعظم التميز أن تكون محبوبا له لأن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء ونادى المنادي في السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبوه إذا أحب الله عبد نادى جبريل في أهل الملأ الأعلى أن الله أحب فلان فأحبه فيكتب له القبول في الأرض ويبسط له ذلك في السماء يعني كل الدنيا بقت بتحبه وبقى هو شيء مميز فأعظم التميز عند الله عز وجل أن تكون محبوبا له وده ما يتحققش إلا بأشياء وأهمها دوام الوصال اللي هي رقم واحد الحال وفي نفس الوقت ما هو مش هحبه وأنا معرفوش معرفوش حق المعرفة فلازم تسجل على قلبك نعم اللي تاخد بقلبك لي احنا مش هنتحك على بعض ما انت شايف الناس زيك زيهم فمش هتقول لي بقى ان نعمة العينين والايدين والرجلين ده هي دي اللي بتبقى يعني حاسس انت بيهم قوي فبتحب ربنا قوي انما النعمة اللي انت بتختص بيها بتبقى هي دي غالبا النعمة اللي بيجيب قلبك لربنا سبحانه قلت قلتول يا يا منت كريم يا رب والله ربنا فعلا ستير ده لو كان أيام زمان لما كان كذا ولا كذا ده ما كنتش دلوقتي حظ يطقني تلاقي بقى الواحد قاعد بيعدد النعم العافية والستر ووي ووي ووي. فيحبه ويقبل عليه فلما يتزرع الحب ده في القلب يبقى حاله مختلف اقباله على ربنا مختلف فيبقى مميز يبقى احنا قلنا اربع حاجاته اول حاجة لازم يبقى ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى تاني حاجة لازم تبقى عندك فكرة مختلفة فكر باسلوب مختلف بلاش تبقى تقليدي ثالث حاجة لازم يبقى عندك هدف ورسالة مختلفة ربي حاجة لازم نفسيتك تختلف فتتعالى على السفاسف وتعلو بهمتك لتكون بحق لك نصيب من هذا التميز عند الله تبارك وتعالى طبعا المعنى ده بقى معنى شريف ومعنى عالي معنى التميز ده ومذكور في القرآن ومذكور في السنة بمعاني عدة ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الناس في سورة الواقعة. أسمهم ثلاث أقسام في سابق وفي من أصحاب اليمين وفي أصحاب الشمال السابق والسابقون السابقون أولئك المقربون أدي المتميزين لما اتكلم عن دول أمرنا بأننا نستبق معهم الخيرات بصوا سيدنا عمر كان يقول, يقول سابقنا سابق خلي حد يسبقني اللي يسبقني يبقى ده اللي اسمه سابق بجد هي كده بقى بص النفسية هو مختلف ما هو مميز وهو ده معنى ما وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عندهم شيء مختلف عن سائر الناس فيقبلون على الله عز وجل إقبالا آخر شوفوا قالوا إيه في المعاني دي يقول ابن رجب لما سمع القوم قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وقوله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أي صورة الحديد فهم أن المراد من ذلك أن يكتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة فسارعوا إلى بلوغ هذه الدرجة فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب هذا العمل هو السابق فيحزن لفواته إحنا بنتسابق فين بقى؟ إحنا بنتسابق وهو هيقول كده ابن رجب قال دول كانوا بيتنفسوا في درجات الآخرة ثم جاء من بعضهم قوم فعكسوا الأمر فصار يحزن ويأسف شايف يا عم شايف هم دول الناس اللي عايش شايف راكب ايه وعايش فين وعامل ايه مرتاح انما احنا بقى مكتوب علينا اللهم لك الحمد عايش هو في سكة تانية خالص انما اقول له بقى فلان فضل الله عز وجل كل يوم بيقيم الليل بخمس تجزاء ربنا يكرمه وفلان بيصوم يوم ويوم يا وقادر على كده ربنا يتولانا ان شاء الله في عباده ولكن اي حاجة بتحصل هو كير للأسف الشديد حالنا كذلك هؤلاء ينافسون ويستبقون الخيرات ونحن نستبق الدنيا قال الحسن إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخر جاي يقول لك كذا وكذا وكذا قال له أرمه في نحره الدهاله عم دنياً اللي انت عابل عليها. الدنيا لا تساوي عند الله شيء لو كانت تساوي شيء ما سقى منها الكافر شربت ماء أنت بتتكلم في إيه بتتكلم في شيء لا يساوي شيء عند الله عز وجل إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة مش أنت عايز تكسبه؟ ما إحنا عندنا حتة التميزين؟ وعايز بقى أنت اللي تكسب اللي الكسبان أنهي في الخواتين، والخواتين فين؟ عند الرب الآخر إن إلى ربك الرجع فأتسب هالو بس تعالى بقى نشوف حيبقى مين اللي ليه الدرجة عند ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو ده الفائز الحقيقي قال من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحر وقال وهيب من الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد ف وقال بعض السلف لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب وذكروا في هذا قصة أنه واحد جه لملك بن دينار قال له شفت أنا شفت مبارح رؤية عجيبة شفت أن منادي بينادي الرحيل الرحيل الرحيل, الرحيل يلا هلموا إلى الله فوجدت ما من أحد من الناس يرتحل إلا محمد بن واسع محمد بن وسعدة كان إذا رؤي ذكر الله هو كده تشوف وتلاقي نفسك أعب بتذكر ربنا تنزل عليك الرحمة على طول فمالك بن دينار ده يعني من سادة العباد فلما سمع ذلك أغمي عليه في الحال وخشي أن يكون عند الله بالمنزلة بيتقطع عشان الأخ وقال أحدهم لو أن رجلا سمع برجل أطوع منه لله كان ينبغي أن يحزنه ذلك والقصة مشهورة قصة عمر مع أبي بكر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووفق ذلك مني مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته هو نفسه شاكك يعني يمكن المراضي ينفع فالمراضي بقى إحنا هندكن إيه العمل وفيش باع بعد ولا قبل نص الفلوس تفهم يعني نص الفلوس نص الفلوس يعني اللي في إيدك ده نصه ولا بقى هتبتل تقول هحط إيه دكاره وححط إيه لعياله نصه خلاص نص الرصيد اللي تملكه دلوقتي لله. يبقى أكثر من كده قال الآن فجئت بنصف مالي أنا النهاردة المتميز أنا النهاردة السابق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت فقلت مثله لهم نص الفلوس يعيش هم بالباقي وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقلت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قلت أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسبقك بعدها أبدا كفاية بقى مش هتنفع هذا شانهم بصوا الروح عملة إزاي عبد الله بن مسعود يقول عنه شقيق ابن عبد الله مريض عبد الله بن مسعود فعُدنا فجعل يبكي فعوتب فقال إني لا أبكي لأجل المرض لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرض كفار أي فحسب هو يعني بعياط علشان خاطر حسبانه خلاص أرب الأجل وتعب المرض وواه لا لا لا مرض إلّا أنتم عليه المرض كفار إنما أبكي أنه أصابني على حال فطر ولم يصبني في حال اكتمال إنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض قال ما كنتش فايق اليومين اللي فاتوا دولوا وقال المرض فيهم فحيكتب لي على الوقت اللي فات الوقت اللي أنا كنت فيه مش عالي فدلوقتي حيكتب لي الأجر دا وكده الأجر قل فنا ببكي على ضياع هذه الأجور لقد فرطنا في قراريطة كثيرة لما ما كانش عارف حديث سيدنا ابن عمر لما لم يكن يعلم حديث الجنازة وأن من صلى على جنازة كتب له قيارات من الأجر سواء دفنها أو حتى